قال من لئن شئت وندع بسم الله الرحمن الرحيم وقم كأن لا sẽ L حل من الله بدي وظل رب Whoa. وَأَنْتَ لِلْقُرْبِ خَوْفٌ وَأَنْتَ لِلْقُرْبِ وَقَوْمٌ وَأَنْتَ مِنْ سِينٍ وَلَا one وآت ذا <تصفيق> وآت إلى القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر being يَدَبِيرُ الله إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا وَإِنَّ مَا خُرِمَ عَنْهُمْ وإ ما ولا تَنْجَعْ عَنِّي مَنْ كَمَ لَمْ تَنْ إِلَّا عَيْنُكَ وَلَنْ تَبْسُطَ إِنَّ رَبَّكَ يَوَسُفُ ولا تجعل يبك مظلوم إلى غنقك ولا تبلس فك كل البسط فتلقع دلموم محصور إن ربك ترز قلم من اشاءه Yeah. yeah. لئن <تصفيق> تلقوا ولم تقتلوا النفس التي خرَّم الله إلا بالحق ومن قتى لا Oh, أحسن حتى يبلغ أشده وأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاص المستقيم ذلك الفير وَلَمْ تَخُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدِ ولن تمشي في القرب مما رحا ولن تمشي في القرب مما رحا إن كنتم ترون تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان وين كل ما مع الله إله آخر افكت القافي جهنم ملوما مد صدق الله العل <العزيز>